ولا احط كلمه من عنده حذف بس تعدد الرواية واضح الكلام ولو في زيادات بقولها من خارج التفسير كتير بقول لك انت قيدها معايا واضح الكلام وانت هتشوف دلوقتي ان شاء الله من اول درس منهجنا هيعرض بإذن الله تبارك وتعالى عايز ليه تعيان المكان ده اتغير بسم الله الرحمن الرحيم سوره انزلناها وفرطناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المهم الايتان الأولى من سورة صورة النور كما تعلمون صورة مدنية نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن المدني كما برست في علوم القرآن نزل في الفتره من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينه والقرآن المكي اصطلح العلماء على تسميته بالقرآن المكي لأنه نزل في الحقبه المكية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الى هجره الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلوا الهجره فاصلا بين عهدين العهد المكي والعهد المدني يترتب على ذلك امور لو نزلت سوره او ايات في مكة بعد الهجره تكون مدنية ام مكية مدنية كقول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورذيت لكم الإسلام من نزلت في عرفة وعرفة من مكة ومع ذلك تصنف في القرآن المدني أم في القرآن المكي؟ في القرآن المدني. بمعنى ذلك إني التقسيم إلى مدني ومكي تقسيم زماني وليس تقسيم مكاني. النش علاقة بالمكان الذي نزلت فيه وإنما الفطرة نفسها. لأن القرآن المكي كان يهتم بإرساء العقيدة وبناء الفرد بناء العقيدة وبناء الفرد أما القرآن المدني فقد تمت البنيه الاساسيه الأساسية اللي هم المهاجرون والمهاجرون الأساس الذي بني عليه الإسلام ثم لما ناصرهم الأنصار وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الهجره وأصبحت هناك للإسلام دولة وأصبح للإسلام صولة ودولة وقوة فينئذ تنزلت الآيات التي تتحدث عن الأحكام لا تخص الفرد فقط وإنما تخص الفرد وتعم الجماعة فنزلت الحدود ونزلت القوانين والعلاقات الدولية وما شاكل ذلك لأن الرسول العظيم في مكة لم يكن مؤهد. يعني عنده القدرة على إقامة الحدود لم يكن ممكنا صلى الله عليه وسلم ولم يكن يستطيع أن يقيم معاهدات مع دول او قبائل لانه كان مطاردا في مكه ولكنه حين انتقل الى المدينه اصبح صلى الله عليه وسلم اماما له جماعه له دولة له امه له قوه له جيش فتنزلت الاحكام التي تكون بها الامه امه لكن في العهد المكي القضية كلها ايه كانت اقامه العقيده وأساس التوحيد الأساس الدين التوحيد ثم الصلاة فرضت في آخر العهد المكي في آخر العهد المكي لأنها فرضت في قصة أو في حادثة الإسرائي والمعراج في آخر العهد في المكي فحينئذ لابد أنك تكون على دراقة بين القرآن المكي سماته وللقرآن المدني سماته لكن ضع في أن القرآن المكي والمدني يتحت سانع عن العقيدة لأن العقيدة هي الأساس ولذلك جاء في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا مش كده يا أيها الذين آمنوا آمنوا فالإيمان وتقديس الإيمان هذا أمر مستمر في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان لكن هب نتكلم على السمات كسورة كسورة الأنعام تبين لك سمات القرآن المكي لأن مكي سورة كسورة النساء وكسورة النور وكسورة مائلة تمثل لك صورة من القرآن المدني حدود وأحكام كلام عن المنافقين ليه للاحظ ميكما كتش في نفاها وإنما العهد المدني هو الذي حدث فيه النفاة المهم أن صورة النور صورة مدنية تحمل طابع القرآن المدني تحمل مميزات وتتجل فيها مميزات القرآن المدني الحقبة التي نزلت فيها صورة النور الفقرة التي نزلت فيها صورة النور لابد أن يكون على ذراع بها، لأن هذا أمر سيطرتب عليه الأمور في الأحكام يعني صورة الأحزاب مثلا على سبيل المثال نزلت أولا إن النور اللي نزلت أولا الكلام ده لما تيجي في حكم الإجاب لابد أن تربط بين الآيات أي الآيات نزلة أولا سورة الأحزاب ولا صورة النور لابد يكون على ذراع كل هذه الأمور فبالطبع المحققون حينما قاموا بدراسة هذه الأمور عادلنا. كما سيجيء في قصة الإفك وفي حادثة الإفك التي اتهمت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها واتهمها بذلك كبير النفاق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو عبد الله بن عبيد ابن سلو كانوا في أثناء رجوعهم من غزوة المريسعة أو غزوة بني المصطلق غزوة بني المصطلق هل حدثت قبل غزوة الأحزاب أم حدثت بعد غزوة الأحزاب مسألة مطولة في كتب التاريخ وفي كتب التفسير لكي نقف على حقيقة الزمان الذي تنزل فيه سورة النور يعني على سبيل الإنسان لما تيجي تقرأ قصة الإفك ستجد فيها أنها كانت في أعقاب المريسعة وستجد فيها أن الحجاب قد نزل يعني لما السيدة عائشة تحكي وتقول عن صفوان بن المعقل كان قد رأاني قبل نزول الحجاب معنى ذلك أن الحجاب قد نزل. يبا الحجاب قد نزل ونزل الحجاب في ماذا الأحزاب يا أيها النبي كل لأدواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بإن أما الحجاب الخاص بزوجات النبي صلى الله عليه فقد نزل النص عليه صراحة في قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أضخروا لقلوبكم وقلوبهن يبا الحجاب كان نزل دواء اتنين من اللاتي طردنا حتى القط السيده حمنا بانتجحش اخت السيده زينب بانتجحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحمنا ما دعاها لهذا عصم زينب دينها ولكن حمنا وقفت من اجل اختها لان اختها كانت تسامي السيده عائشه في المنزلة لانها تنتبه الى أسرة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت شريفة قرشية لها مكانة فأختها حمى خاضت ولاكت بلسانها في عرض السيدة عائشة قبل نزول الآية من صورة النور فهذا موجود في قصة الاسم معنى ذلك ان السيدة زينب كانت متزوجة من النبي صلى الله عليه وسلم وزواك زينب من النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في صورة الاسم الاحباب وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك دوجك واتق الله وتخلي في نفسك كما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيئين إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفهول إذن عندنا أمور تبين لنا أن سورة الأحزاب ندل كثير منها قبل صوره الايه النور لكن كنا من الممكن ان نقول ان غزوه المريسيع نفسها ندلت او حدثت بعد غزوه الاحزاب وهو ده اللي المفروض اي قارئ للقصة ودارس للتاريخ يقف عليه وده اللي اليه كثير من المؤرخين لكن عندنا مشكله حدثت في روايه الروادقات في البخاري في الاي امام البخاري ان سعد ابن معاذ رضي الله عنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الافك وارد ان يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسعد ابن معاذ هذا كما هو معلوم قد استشهد في غزوه الاحزاب بعد الاحزاب وقريضة وقضي الكلام بعد غزوه الاحزاب وغزوه القريضة بعد ان حكم في. حلفائه من بني قريظه بحكم الملك سبحانه وتعالى حينما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال قوموا إلى سيدكم هذه القصه المشهورة الموجوده في الصحاح ثم حكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تثبى زراريهم ونساءهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك وسعر هذا قد مات بعد أن حكم في غزوة بني قريظه وبني قريظه كانت في اعقاب غزوه ايه الأحباب كما قال الله تعالى وأنزل الذين وقرون من أهل الكتاب من دياره من صياطير وقدف في قلوبه برع فريقا تقتلون وتأسلون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لن تضحوا وكان الله على كل شيء قدير يبا معنى ذلك هنا بقى عندنا ايه إشكال في قضية زعت من معاذ واضح الكلام وهذا ما دع بعض المؤرخين والمفسرين إلى أن يقول بالخطأ في رواية الإمام البخاري وإن أخطأ الراوي وكان يقصد حسيد بن حضير مكان سعد بن معاني ولكن لهيبة الصحيح في نفوسنا وما يجعلنا نخطئ راوي الصحيح إن كان عندنا مخرج في المسألة وهذا المخرج يتجلى لنا بأن صورة الأحزاب نزلت مجزأة كسائر صور القرآن الكريم مش كده ولا لا يبقى صورة الأحزاب من الممكن أن نتصور أن صورة الأحزاب نزلت متعددة يعني على نجوم كذا صور القرآن الكريم كادت أن تكمل كادت أن تكمل باستثناء الخبر الذي جاء في غزوة في الخندق فصورة الأحزاب بكاملها نزلت على مراحل قبل نزول صورة النور وغير بالكم ولا لأ؟ بدليل ما احنا نقول غزوه بني المريفيع غزوه المريفيع او بني المصطلح كانت قبل ايه قبل غزوه الاحزاب يبقى معنى ذلك وغزوه المريفيع حدث فيها قصة الاف فلما حدث قصة الاف كانت السيره زينب متزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى نزلت الايه قبلها مش لا كان الحجاب نزل الحجاب نزل معظم صورة الأحزاب كان قد نزل قبل غزو الأحزاب بل قبل غزوة بني المريسيع بعد أحد مباشرة واضح بعد أحد مباشرة ثم بعد ذلك جاءت غزوة المريسيع أو بني الفصطلق وحدثت حادثة الإبق ثم بعد ذلك نزلت أو حدثت حادثة الخندق والأحزاب واضح الكلام فنزل ما يقصها من قول الله تعالى يا أيها الذين أمانوا تذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء جنود إلى آخر ما جاء في الخبر عن غزوة الأحزاب ثم نزل ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه من صورة الأحزاب بهذا من الممكن أن تتفق جميع جميع الأخبار وتتفق جميع الروايات ونضع رواية البخاري في مكانها ولا نقول بما قاله البعض من تخطئة راوي الصحيح ثم أمر اخر نود أن نذكره لحضراتكم هنا كذلك الأمر الثاني مش محتاج أسئلة دلوقتي الوقت دلوقتي دي أنا أقول يعني ذلك سياعة سريعة كده قبل ما نقرأ وبعد كده لو عندك أسئلة فاللي عاوزين نقوله ان في الفتره دي كانت هناك حرب شائعات ضد الإسلام لم يكتفي المشركون بالحرب المسلحة من غزو البدر ثم أخذ ثم ثم ثم وإنما كانوا يستغلون كذلك كل ظرف وكل مناسبة كانوا يستغلون كل ظرف وكل مناسبة لماذا لضرب الإسلام عن طريق الشائعه فاشاعوا قبل هذه الحادثة حادثة الإبك أشاع شائع خاصة بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مين؟ من زينب بنت جحش لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الله تبارك وتعالى لحكم من عظيمة يعلمها سبحانه واعلمنا ببعضها أراد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعله هو بشخصه وبحياته مجل التأثير في أمر صعب جدا يعني الله عز وجل حرم التبني والتبني هذا كان موجود في الجاهلية فجاء الإسلام فحرم التبني مش في الدايس وإنما في الفطره التي نزلت فيها اوائل سوره الاحزاب حرم الله عز وجل التبني وقال وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلك قولكم بافوائكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم واقسطوا عند وكان النبي صلى في الجاهليه قبل الاسلام قبل البعثه كان قد تبنى زيدا ابن حارثه رضي الله عنه وقال يا بعشر قريش أشهدكم أن محمد ابن يرضوني وابي واصبح زيد منذ هذه اللحظه يسمى بزيد ابن محمد لا زيد ابن حارث ثم اراد ان يتزوج فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم امراه من افضل القرشيات تنتمي الى اسره الرسول صلى الله عليه وسلم بنت عمتي اللي هي زينب بنت جحش بن رئاب ال وهي قد رفضت واخوها قد رفض كيف تتزوج هذه المرحة العربية المصيلة الحرة برجل من الموالي. هذا أمر كان عدل العرب فيه ما فيه من الانتقام. ونزل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالة مبينة. وتزوجت إذا عانى لأمر الله وهي السيدة الطيبة الطائرة من المخبطة لله عزوجل نفذ الأمر الله وسلمت لله عزوجل ولكن النفس البشرية هي هي يعني كانت الأمر في شيء من التعالي يعني كان الأمر في شيء من الشدة بينها وبين دولة فما استقام في الحياة بينها وكان زيد يعلن للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ويقول لا يا رسلاء مش مشادة استمر معه كانت شديد عليه في التعامل فالرسول صلى الله عليه وسلم علم من ربه تبارك وتعالى ان زيدا سيطلقها وان النبي صلى الله عليه وسلم بذاته سيكون محور الامتحان والاختبار لانه سيتم تحريم ماذا التبني وسيضرب بالتبني وبآثاره عرض الحائط كما يقال فسيلغى التبني وسيلغى ما يترتب عليه من اثاره الله عز وجل حينما حرم حليلة الابن قال وحلائل أبنائكم الذين من أطلابكم علشان يلغي قضية إيه التبني وحلائل أبنائكم الذين من أطلابكم والأدعيائكم لا الذين شوفت نص صراحة على قولي الذين من أطلابكم ليه علشان قضية الحلائل التي تكون للأبناء بالتبني هذه لاقي مثلا مش كده ولا لا فالرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك من ربي فكان زيد يأتي والرسول ممرد هيعلم للناس ان الله اعلم قدرا ان ذيب زي سيطلق زينب وان النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج زينب عشان هذا الامر مش يبقى مسألة نظرية ليه يعني معنى ذلك ان الامر ده كان صعب جدا عند العرب طريق التبني فلا بد ان الامر ما يكونش امر نظر يباني لا ده كمان يكون امر عملي ومش اي حد اللي يقوم بالتنفيذ لا اللي يقوم بالتنفيذ مين الامام الاعظم النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الامر فالامر شديد على طب والذات تصور اللي ممكن يقال وايه اللي ممكن يدور في اذهان اصحاب الشائعات الذين ينتظرون ان يشيعوا شائعات ضد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وقد انزل ذلك واذا تقول للذي انعم الله عليه انا عمى عليه بكل شيء طبعا لانني عمى الله لا تعد ولا تخصى مش كده وانعمت عليه بالبنوة وانعم عليه بالتربية صلى الله عليه وسلم وانعمت عليك كل ما يجيش يفينه لانسك عليك زوجك والتقلاء وتخفي في نفسك ما الله ممكن ما الذي كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الله ممكن ما الذي أباه الله الذي جاءه سؤال ولذلك في روايات ولانأذب بعض السذج من المسلمين ادخل عليهم من تلفيق الذين يريدون ان يكيدوا لدين الاسلام ان النبي تطلق حينما رأيها قال سبحانه مقلب القلوب و هذه رواية لا تصحي بالطبع ولكن الاسف غفل عنها بعض الصدق و نقول السذك لاننا إلا نتهم احدا في نية فإن المسلم على الظالم فوقع بعض السذك في قبول مثل هذه رواية تأخذ أولنا وهي غير صحيحة بالمرة واستغلها المستشرقون للطعن في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني زينب إن كانت بالتعبط ويا ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم مش هيتزوجه ولو أراد أن يتزوجها تمنت هذا فإذا به لا يتزوجه إلا بعد أن يزوجها لمولا غضبا عنها يعني رجزوجها لمولا زين ابنها عنها وعن اخيها مش كده ولا لا ونزل في ذلك القرآن وبعد ذلك حينما يزوجها إذا به طلبه ويتحول إليها فالقرآن بيقول وتخفي في نفسك ما الله مبتين ايه هو بقى اللي أبداء الله عز وجل ان زيب سيطلقها وان محمد سيتدوجه هو ذلك وتخفي في نفسك ما الله مبتين وتخشى الناس والله أحق أنت مش بيشاف الناس زي ما احنا بالشبه يخشى الناس عشان ما حدش يتاهي بقه في عرضي ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان في نفسه تترقب سريه من المنافقين وتخفي نفسك ما الله وبيده وتخشى الناس والله احق ان تخشى فلما قضى زيد منها وطرا الفتره التي حددها الله زوجناكها الله الذي زوجك اياها لست انت الذي سعيت الى هذا الزواج زوجناك ليه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ابنائهم اللهم الابناء بالتبني اذا قضوا منهن غن وطرا وكان أمر الله مفعول ثم يقول بعدها الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسن أقول كانت الفرق بأن نقفها أصحاب الأوراض والأمراض لكي يرودوا الشائعة للطعن في المثل أقول لك لما يقلّه عن هؤلاء المنافقين مرنا أن نقتل كلانا ليقول أحشاء يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابا ده بيبين لك إن الشائعات وحجم أصحاب الشائعات ومرون الشائعات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين وما كانش يكون في كل دول يعني مجموعة من الناس يتصرفون لحساب أن تصرف أو لمصباح حتيب الشخصية وإنما كانوا يتصرفون لمصالح قوة معادية للإنسان بدليل من القرآن بيقول في أول سورة البقرة حينما قد الناس إلى مؤمنين وإلى كافرين وإلى منافقين قال عن المنافقين وإذا خلو إلى الشياء الطينين اللي هم من زعماء اليهود قالوا إن معكم إنما نحن مستهدون معنى ذلك إن هؤلاء كانوا يعدون بلغة العصر طبور خامس كانوا يضربون الإسلام في ظهر لمصلحة القوى المعادية فكانوا مع مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وقرأ بقى صوت المنافسين، وقرأ بقى صوت النور، وقرأ صوت الحذار، وقرأ صور التوبة، صور كثيرة تحدثت عن النفاق وعن أهل من هذه القصص حدث المريسيع أو بل المصلق ذهب النبي صقلاب بل بن المصلق على ماء يسمى ماء المريسيع وقف علي النبي صقلاب لا أحبه وحدث حدث عابر يحدث في أي مكان وفي أي تجمع بشري. زحم رجلان على المياه رجل يقال له الثنان والاخر جاء. جاء هذا اجير لأحد المهاجرين لعمر اثنى الخطاب والاخر اجير لأحد الانصار فلما تفارع الاثنان اذا بأذى المهاجرين للمؤاجرين يقول يا لالانصار وتجمع المؤاجرون والانصار وكادوا يقتكلوا وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا يقول دعوها فانها منذنة عن الفتنة دعوا الفتنه فانها منتنه واقضى النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم واستغلها شؤم زي ما استغل القضيه زيد بن حارثه والسيده زينب المنافقون يستغلوا هذه الحادثه اي حادثه تحدث لضرب الاسلام يستغلها عبد الله بن ابي ويقول ما مثلنا ومثل جلابيد قريش يقصد المؤايد إلا كما قال الأول يعني المثل سمت كلبك يأكلك جوع كلبك يسمعك لقد اطعمناهم وفتحنا لهم ديارنا حتى أرادوا أن ياكلونا لو أغلقنا مدينتنا في وجه هؤلاء لنضبطوا من حولنا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعكس من الأذن وسمع ذلك غلاء صغير اسمه عبد الله بن زيد بن وذهب إلى عمه فأخبره فذهب عبده بالتوين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للتوويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره على الخبر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله في مبيب وسلم كل ده ناك عندما المرأي في الغاز في الصفر في خارج وجاء نبيه وإذا بالرجل يحلب أغلب الأيمان والمنافق من السهل جدا من رحشت افتخذوا أيمانهم جنة ليصدوا عن سبيل يحلب بأغلب الأيمان لدرجة أن ان القران الكريم يقول يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له ويعتبرون انهم على شيء فهؤلاء جاءوا اقسم باغر حتى مال الناس الى تصديق كبار الصحابه وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق غلاما صغيرا في رجل سيد كذا وكذا وماذا يتطلب لتبشر له على الغيب الى تصديق واخذ عمه عبد الله بن زيد بن ارقم يعندفه وإذا بالقرآن الكريم ينزل لتصديق الغلاث الصغيس يقول نارد على أم الذين يقولون لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفق ولله خذائن السنوات والأرض ولكن المنافقين لا يتقون يقولون لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزم من الأذن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلم واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل الى عبد الله بن زيد بن ارقم ويعرف أذناك قرعوا اذنك يا غلام اثن الله على سمعك ايها الغلام صحح الله سمعك ولذلك كان هذا الغلام يفرح جدا بنزول هذه الايه لان الله هو الذي صدق سبحانه وتعالى المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه زيد بن قبيس لأنه امر الجيش ان يتحرك في هذه الساعه المنكره وما كان الجيش يتحرك ابدا في وقت الظهيره ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كتير ودول خارج المدينة ممكن يحدث أي شيء فمرت في الجيش فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالزج وكان من المفروض ان يستريحوا عند آخر النهار ولم يأمرهم بالإستراحة بل أمر بالمسير يصل الليلة بالنهار حتى إذا أمر بالإستراحة وبالتعريض إذا بالجيش يسقطوا على الأرض المشتتة بالتعب كان هذا مقصود علشان يشغلهم بالايه التعب عن أن يتكلموا في مثل هذه الأمور وجاء سيد بن حضير للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لماذا أمرت الجيش بأن يسير في هذه الساعة وقال أما سمعت الى ما قال صاحبه قال وما قال قال, قال كذا وكذا وكذا قال عذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لقد جئت الى المدينه وان الناس يصنعون له تاجا من الخرض ليتوره فهو ينظر إليك على انك قد سلبت أملكا خذت منه الكرسي وخذت منه التاج، فعذرو يا, يا رسول الله. فجاء عبد الله نعبي اللاد نبيذ لصاروا لي نبيته وقال له يا رسول الله يا صلّي ما أنك قاتل أبي، فإذا كنت قاتله بالفعل، فأرض أن تكلفني أنا بالقضية. لماذا يا عبد الله حتى لا يقتل واحد من المسلمين، فأقوم أنا فأقتله. عذرش استحمل، وقد علمت الأوز والقدرة أن أكثر أبنائهم برا بأبيه يعني مش جاي الولد عقا عزيزي لابو عزيزي بيكراه لا من أجل دين الله عز وجل الأوسو الخضرج لا يعلمون شابا أبر بأبيه بني ومع ذلك إن أردت أن أخلط عني بإيجايا أنا, أنا أتلقون يجيل واحد من المسلمين ويسير بين الناس فأقوم إليه فأخطره فأكون قد قتلت مسلما بكاذب سبحان الله فردو صلى الله ولكن تبره ما داف بينا لن اقتل له يا عبدالله ورد على عمر بن تخطب لما قال مرني ان اقطع رقبته قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتلوا الخبر وبناء على ذلك عبدالله بن سلول فعل امرا غريبا وقف على باب المدينة حتى اذا كان عبدالله ابوه آتيا والرسول صلى الله عليه وسلم كان 길جيش متحرك يكون في المقدمة خارج من المدينة يكون في المقدمة لكن لو الجيش راجع يomeس المؤخرة اخمочки الجيش من الخلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان الرسول صلى الله عليه في اخر الجيش بباقي بن خباي سلو المار داخل فاذا يجب نكون على باب المدينة وقال والله لا اذن لك بالدخول حتى تقر بانك الزليل وان الرسول صلى الله عليه وسلم ولن تدخل المدينة حتى يؤذن لك العزيز صلى الله عليه فضل بقى عبره. يا ناس تعالوا شوفوا ابني بيعمل ايه ابني وقف فجاء النبي له صلى الله عليه وسلم اذن بالدخول وحدث في اثناء هذه الحادثه او هذا الظروف ايه السيده عائشه ذهبت لتقضي حاجه كما يقضي سائر الناس حاجتين وكان جسمها صغير جدا اسمها نحير جدا وكان بيتوضع في الهودج الهودج ده معروف بيبقى صندوق كده معمول زمان كان الناس بتشوفه كده وممكن تكونوا شفتوه مثلا في بعض الافلام ولا المسلسلات اللي بتتكلم عن العرب هودج كده بيبقى عباره عن صندوق من الخشب ومتغطي بالستائر بيبقى فيه المراه ويقفوا على الجمل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش أن يتحرك أمر الجيش بالتحرك طبعا الظروف دي النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم مش فاضي لأنه يبحث عن السيدة عيشة يعني الظروف دي ظروف صعبة جدا وظروف شديدة جدا يعني ما كانوش في وقت طعب لا في الجيش زي ما قلنا لما أمرهم بال... بال... ب... ب... بأن ينام وقع على الأرض من شدة من عيات فترس هذه الظروف النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش بالتحرك السيدة عيشة ذهبت لتقضي حاجتها وضاع منها عقل ماذا اتبحث عنه؟ المهم انها رجعت لا ينجيش تحرك المكان؟ فقالت ماذا افعل؟ اتقعد في نفس المكان فلو استقضاني الدنيا فأطلع عشان يبحث عنه يرجع يجيب نفس المكان كان لو تساثلين يبعث معه برجاز يبحثوا ليكون في حد دايما الجيوش يحدث فيها هذا حد يتدور ليكونوا نفسه شيء منها اي شيء من الامتعه فارسل تطوان ابن المعطل فوجد سواذا على الأرض سعلم أنه الصيد لعجة وقال إن لله وإن لله يرجعون ثم جاء إليها وأناخ لها بعيره فركب ثم فارا متقدما للبعير لا يكلمه ولا تكلمه حتى إذا أقبل على المدينة عبد الله أبيت سار في الزروف السوداني وإبنه فضيحة من الدبّار وإبنه مش عاود يدخل المدينة غير لما يهدى له النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل اللي عمله ده في الاخر يدخل دليل وفي الاخر يحدث له هذا بمجرد ان رأى السيدة عائشة قادية قال, قال عائشة وطفوات معا في الصحراء والله ما نجى منها ولا نجت منه. يريد ان يتشفى في النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يستغل اي شيء من اجل الشائعة وتلقف الكلمة الشيطان وداعت الكلمة في المدينة وعاشت المدينة فطرة من أحلك ظروفها يا وعودها يا وطبعا القصة مش أحكيها وإنما سنتعرض لها بالتفصيل في تفسير صورة فهذا بهذا الأمر أكون قد بيانت لحضراتكم الظروف التاريخية التي نزلت فيها صورة الظروف التاريخية وإعلقتها بقضية الإجاز وإعلقتها بقضية السيدة زينب بانتجاهش وعلاقتها بالنفاق وعلاقتها بغزوة المريفع علشان نبقى لان طبعا اما يكون طالب العلم وطالب التفسير بيدرس واخن ليه ندرس اسباب النزول ودرق اذباب النزول علشان تبقى ايه تعايش الظروف اللي نزلت فيها الصورة تعايش الظروف اللي تنزلت فيها الآيات علشان الكلمات لما تسمعها والآيات لما تسمعها تبقى كيف نزلت على اصحابك تقدر إيه؟ تحاول قبل الكلام انك تعيش الظروف اللي هم عاشوها تقولين بالكم ولا لا نقرا في التفسير ان شاء الله حد عنده حاجه قبل ما ابدا انت كنت عايز يعني احضر لك يعني وضعي في في يعني يعني يعني انت تظن مثلا الكلام اللي انا قلت جدول ولا لا مش عارفه ما فيش يعني توثيق الاحاديث التعارض مفيش عندي احاديث ظايره التعارض أنا بس لك طيب حد رفع <تكلم> حتى صور ال... لكن ايه؟ عشان من جاب لك جوازه ودم العيال روعه عشان لازم يعني المحورات دي يعني عشان كده صح يعني لو لا نص بس حته الطارات بس كده مقدمه كل ده رحنا نروقين يعني حتى لو الله, الله يبارك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 انك روايه مسلم جاء ان سعد معاذ هو الذي ذهب اليه إليه يعني ما مش موجود يعني يعني يبقى في الاصل الراوي احنا ما أنا مش ما دي دي أحنا. يا رب بتاعيك. ماشي كلامك مضبوط. أنا ما انا عندي بقول ان في الصحيح مش ممكن يكون ما أخذ عليهم في نقطة قاعدة ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثير. واحد يقول بالله ده الصحيح من عند الله لأن ربنا عز وجل اللي بيقول، وما يصدقه عن الله طبعا الكلام النبيل مش تعارض لكن الإمام البخاري والإمام مسلم مجهود مجهود بشر ولا مجهود معصوم مجهود ولذلك عندك مؤتدان يعني ما يجي يقول لك حديث الحديث موجود بالصحيحين. إن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو ايه محرم مش كده ولا لا هذا خطا مش خطا من انا عايز خطا عباس أو ابن عباس نفسه اقصد ابن عباس نفسه اقصد ولكن واحد يقول طب ايه اللي خلاك تكتشفه السيدة ما يكون بنفسها وهي اضر منه ايه اللي تزوجته قالت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال والزمائل الحديثين دول اللي صحاح يبقى باب الترجيح يقولوا ابن عباس ايه نعم انا, أنا ببيل لك نقطة يعني ان هذا موجود ومع ذلك يعني الكلام دا مش خطأ للصحيحين نهائيا وإنما اخطأ مش ابن... مش البخاري دا ابن عبدالله اخطأ يعني ان كان ابن عبدالله عليه الخطأ ابل يجوز على البخاري وصل الصورة لا لا دا اللي احنا عاوزين نوضعه فكل ان احنا نقول ان حديث زي هذا انسبت ان في بعض الروايات كان في خطأ يعني مش معنيت قاعده وكل ما يذكر ضع لي بمعاده خطا اراءه صحيح طالما عندي الدعم وفهمي وهنا امتى الجئ للتصحيح لو ما استطعتش الجمع لكن انا عندي جمع دلوقتي استطعت ان اقوم به يعني الجمع ده يجعل يعني انا لما اجمع اولى ان ما ما اخطاش الصحيح كان عندي جمع يجعني لا اخط اراءه الصحيح افضل ولا خط اراءه الصحيح الجمع اولى ولذلك دائما الجمع اولى من الايه من الترجمه واضح واضح نعم وممكن تكون لم تكن